فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو, صنو أبيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة بعثه على الصدقة مثل هذا الاستعمال عادة يأتي يراد به الزكاة يعني الصدقة الزكاة وعامل الصدقة هو الذي يجمع الزكاة ويأخذها من أهلها فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ومن من أهل العلم من حمله على صدقة التطوع ليخرج من إشكال سيأتي فيه سيأتي في هذا الحديث فلو حمل على صدقة التطوع انتهى الإشكال أو الإشكالات لكن هذا بعيد وهو حمل لللفظ على غير ظاهره مع أنه قد يقال بأن الصدقة هي الصدقة التطوع أو أنها أشمل من أن تكون زكاة لكن مثل هذا الاستعمال بعثه على الصدقة يراد به عادة صدقة يراد بها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وهو قوله تبارك وتعالى أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فحمل على الزكاة وكذلك أيضا فيه قرينة لما قالوا نعم بأن فلانا منع زكاة صدقته فإن مثل هذا لا يقال في من؟ منع الصدقة المستحبة على كل حال فقيل منع ابن جميل ابن جميل هذا رجل من الأنصار وذكر بعضهم أنه كان من المنافقين ثم تاب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يشعر بشيء من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عنه ولم يلتمس له عذرا. قال وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا كقول الله عز وجل عن المنافقين وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله احتبس أدراعه وأعتاده الأدراع جمع درع والأعتاد وما يعده الرجل للقتال من السلاح وألة الحرب وما يركب أيضا كالخيل كل هذا يقال له اعتاد واليوم يقال لهذا العتاد فهو استعمال شائع معروف وفي لفظ عند البخاري اعتوده اعتوده وبعضهم يفسر هذه اللفظة أعتوده بالفرس القوي الصلب ولكن على كل حال الرواية الأولى اعتاده نعم يعني ما يتخذ للحرب من سلاح ومركوب وغير ذلك قال احتبس هذه اللفظة قد يفهم منها أنه حبسها بمعنى وقفها جعلها وقفا وإذا كانت وقفا فإنها لا تزكى الوقف لا تخرج زكاته واضح الذي جعله في سبيل الله لا يكون فيه زكاة وعلى كل حال ال هذا الحديث أو هذه الجملة استدل به الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب على جواز وقف المنقول إذا كن إذا كان المقصود أن وإن كان هذا خارج عن موضوع الزكاة لكن فائدة إذا كان المقصود أنه حبس نعم اعتاده بمعنى جعلها وقفا فالعلماء مختلفون في بعض التفصيلات في الوقف الوقف يكون في العقار في الأرض في العمارة في المزرعة لكن هل يكون بالمنقول وهل يكون أيضا بالسيولة بالمال هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم والأقرب أنه يصح أن يكون بالمنقول مثل لو تقول أنا أجعل هذا المكبر وقفا وهذا الميزان وقفا وهذه الطاولة وقفا وهذه السبورة وقفا هذا لا إشكال فيه جهاز كمبيوتر وقف فالراجح أن هذا يجوز لكن يبقى هل يجوز أن يكون بالنقد تقول هذه المئة ألف وقف هذا في خلاف بين أهل العلم ولو قيل إن ذلك لا يصح لكان هذا القول متوجها قريبا ولو أن رجلا قال لأهل العلم لو أنه قال هذه المئة ألف هي وقف ثم مات هو ننجز هذا طبعا الوقف لازم يكون ناجزا إلا إذا كان أوصى به فيكون هذا من قبيل الوصية كان يقول اشتروا بهذه المئة مئة ألف اشتروا بها عقارا واجعلوه وقفا مثلا فهذه وصية تنفذ كوصية لكن هل هذه المئة ألف هي وقف الجواب لا ليست بوقف نعم فمن أراد أن يوقف فإنه لا يوقف مالا يعني هذا نستفيد منه من الناس من يقول أنا أجعل هذا المال هذه المائة ألف خاصة أيام مثل نشاط الأسهم يقول بدلا من أن أجعل هذه المائة ألف أضعها في عقار أو أضعها في مزرعة أو في جهاز أو مبنى تحفيظ أو غير هذا أنا أجعلها تدر ماذا من هالمائة ألف بتدخل أموال كثيرة جدا فأنا أجعل هالمائة ألف وقف وما يخرج منها من أرباح يكون في طباعة المصاحف وفي التعليم وفي صدقات الفقراء وكفالة أيتام وما أشبه هذا من الناس من يفكر بهذه الطريقة وهذا موجود. نعم. فعلى كل حال ليس هذا هو الموضوع الذي طيب يقول قد احتبس. أدراعه واعتاده في سبيل الله الآن قالوا إنه منع زكاة ماله يحتمل هنا اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم له أن النصيب الواجب في ماله من الزكاة أدخله في هذا الذي أعده واحتبسه للجهاد لو كان هذا هو المراد فهذا يؤخذ منه أنه يجوز صرف الزكاة لمصرف واحد واضح وأن يكون ذلك في الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن يكون ذلك أيضا فيما يستعمله الإنسان صاحب صاحب الزكاة نعم لكن هذا لا يخلو من إشكال ولو كان هذا أيضا هو المراد فيستدل به أيضا على إخراج القيم في الزكاة يعني لو أن خالد رضي الله عنه كان عنده نخيل وعنده عروض تجارة واضح فالآن جعل اعتاده في سبيل الله فيكون احتسب ما وجب عليه في أمواله من الزكاة في هذه الأشياء التي حبسها لكن هذا هذا في بعد والله أعلم ولا يبعد أن يكون المراد والعلم عند الله عز وجل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة ما كان عنده من آلات الحرب والدواب نحو ذلك فهو جعلها في سبيل الله للجهاد فلم تجب عليه زكاة أصلا نعم وهم لم يفهموا هذا ولم يعلموا به فاعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه ودافع عنه بهذا فهو تبرع بها للجهاد وإذا كان ويحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بطريقة أخرى قال لهم لا تظن هذا الظن بخالد رضي الله عنه كيف يمنع الزكاة وقد حبس ما عنده من عتاج ودواب وآلة للحرب جعلها في سبيل ثم يمنع القدر الواجب عليه من الزكاة هذا لا يظن بخالد يعني يقول أحسن الظن بخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعتذر له ولم يعتذر للأول لم يعتذر إلى الأول على كل حال قال وأما العباس فهي علي ومثلها هي علي وفي رواية عند البخاري نعم فهي عليه ومثلها هي عليه صدقة ومثلها معها ومثل عليه صدقة ومثلها معها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعفها جعلها مضاعفة عليه يقول اطمئنوا بالنسبة للعباس فهي عليه سيخرجها وسيخرج مثلها معها ربما يكون ذلك لدفع التهمة عنه ليبين مكانته أنه لا لا يمتنع من الزكاة ولا يترك الزكاة ولا يعطل ذلك بل سيخرجها وسيخرج مثلها معها نعم وال وهنا هذه الرواية التي بين إيدينا وأما العباس فهي علي ومثلها هنا يأتي إشكال فهي علي ومثلها يعني أنا أتكفل بها وهنا يأتي سؤال على هذه الرواية وهو أنه هل يجوز النيابة في الزكاة بغير إذن بمعنى لو إنسان أراد أن يخرج عن زوجته الزكاة زكاة الذهب مثلا على القول بأنه تجب في الحلي فقال لها زوجها لا تبيعين من هذا الذهب وقد لا يكون عندها نقد مال أنا أخرج عنك عنده أولاد عندهم أموال تجب فيها الزكاة فقال لهم أنا أخرج عنكم فإذا سأذنهم في هذا و أذن له فيه فلا إشكال لكن الكلام لو أن أحدا من الناس هذا إنسان له قريب له أب وهذا الأب لا يزكي جاء الولد وقال أنا سأدفع الزكاة عنه هل يجزئه ذلك؟ أو لا؟ لو أخذنا بهذه الرواية فهي علي ومثلها فقد يفهم منه أنه يجوز أن تخرج الزكاة عن الغير بغير إذنه وأنها تجزئ عنه من هذه الرواية من هذه الرواية ونحن عرفنا قبل أن الزكاة متعلقة بالمال والذمة أيضا بالمال والذمة فلا تبرأ ذمته من هذه العبادة التي تعلقت بها وصبرت بها فالذمة مشغولة فلا بد أن يقوم بهذا ويؤديه هو أو أن ينيب عنه من يقوم بهذا الواجب على سبيل التبرع يعني يقوم ابنه أو أبوه أو نحو ذلك على سبيل التبرع ويخرج الزكاة عنه لكن لو أخرجها من غير إذن فقد يفهم هذا من هذه الرواية ويكون هذا خلافا لما يقرره عامة أهل العلم من أن الزكاة لا تصح فيها النيابة بهذه الطريقة إلا إذا كان بتوكيله أو بإذنه لو جاء أحد وأخرج زكاة أحد يقولوا لا تجزئه واضح ولما كانت روايات الحديث بهذه المثابة ولم يأتي الحديث برواية واحدة فيقال بناء على ذلك بأن الأحوط لا يخرجها الإنسان من عند نفسه إذا أراد أن يخرج عن غيره يخبره بذلك يقول سأخرج فإذا أقره على هذا صح ذلك وأجزاء عنه وبرئت ذمته ولذلك فإن الذين يمنعون الزكاة بخلا منهم ويأتي بعض يعني يأتي ولده أو نحو هذا ويقول أنا أخرج الزكاة عن هل تجزئه قد لا تجزئه على المشهور وبناء على فهي عليه وأما بعد موته كما يفعله بعض الناس يقولون مات وما كان يخرج الزكاة هل نخرج عنه نريد أن نبرئ ذمته فهي لا تبرئ ذمته وإن أخرجوها وإن أخرجوها لأن المال انتقل إلى الوارث ما عدصر ملكا له أصلا فهو مات وانتقل إلى الله من لكن يبقى أن هذا المال تعلقت به الزكاة هل تخرج ولا ما تخرج نعم إذا كان الإنسان يؤدي الزكاة لكنه ما أمهله الموت وقد حلل فيها فيقال يخرج منها الزكاة وأما إذا كان يمنع الزكاة أصلا فإن المال انتقل إلى وارث ولو أخرجوها لم تنفع لكن يبقى النظر هل يجب في هذا المال زكاة باعتبار أنها تتعلق بالذمة وبالمال؟ والأقرب الله أعلم أن هذا المال بهذه الطريقة انتقل إلى وارثين فيحتسبون حولا جديدا. واضح. طيب. قالوا أما العباس هي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه نعم أن عم الرجل صنوا أبيه و وليس في البخاري أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ولا الجملة الأخيرة هذه أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه هذه ليست في البخاري طيب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 قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا لا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أتره تصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا الحديث في قسم غنائم حنين ما علاقته بموضوع الزكاة ليس في زكاة هو في قسم هذه الغنائم نعم أو الفي ما وجه العلاقة كيف ايه يعني هنا في هذا الحديث صرف هذه الغنان في المؤلفة قلوبهم ومن مصارف الزكاة أيضا إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم فهؤلاء يعطون من الزكاة بنص الآية وهذا الحديث تل أيضا على أنهم يعطون من الفيء أو الغنية أو الغنية. ولذلك على كل حال مع الخلاف في الركاز هل يقسم قسم الفيء أو قسم الغنية هذه مسألة ثانية مما له تعلق بالفيء لكن هنا أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ويعطون من الفيء أو الغنية. ومقصد بالمؤلف قلوبهم إما من يستمال للإسلام لأن في إسلامه مثلا قوة للمسلمين أو يسلم من وراءه من الكبراء ورؤساء القبائل ونحو هذا أو يكون فيه دفع شر عن المسلمين فيعطى من الزكاة يعطى من الزكات وهذا وهذا كثير يعني قد قد يكون مسلما أصلا لكن فيه شر ولا يندفع شره إلا بإعطائه شيء من المال فيعطى من الزكاة مثل ماذا؟ الآن تذهب في بعض البلاد الشرقية بعض البلاد اللي كانت شيعية وتجد فيها كثيرين مما يصدق عليهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وهؤلاء يعني في الغالب إلا من رحم الله عز وجل وناس جهلة كثير منهم كانوا في الأحزاب الشيوعية أو في الحزب الشيوعي ثم بعدين لبسوا عمائم وصاروا مشيخة زعموا مشيخة فهؤلاء حرب على الدين وعلى الدعاة إلى الله عز وجل فهم الشر وهم العقبة في وجه الدعوة إلا من رحم الله عز وجل نعم ويأكلون أموال الناس الباطل وأكثرهم لا يصلون لا ولا العشاء هم إنمة المساجد وعن طريقهم كل شيء ولربما في بعض البلاد يطردون الدعاة من المساجد والمتدينين ويبغضونهم غاية البغض وأكبر عقبة واجه الدعوة والمؤسسات الإسلامية والجمعيات الخيرية هم هؤلاء الشر فهؤلاء بلأ ويكفيهم القليل من المال حتى إنهم في بعض تلك البلاد يأتي الرجل الذي لا يصلي أبدا في حياته فيأتي في آخر حياته أو إذا مات يأتي أحد من قرابته ويعطيهم حفنة من المال يعطيها الكبير منهم ويجتمعون هؤلاء في مكان واحد ويقول أسقط عني صلاتي في حياتي فيأخذها كبيرهم ويقول أسقطت عنه عنك صلاتك في حياتك ثم يعطيها اللي بجواره ويقول أسقطت عنك صلاتك في حياتك ثم تدور هم 15-20 تدور عليهم كل واحد يقولها الجملة حتى تصل إلى الأخير الأول ثم يأخذها ويفرقها عليهم يعطي كل واحد قدر ويبقي لنفسه وهكذا إذا جاء مات أحد التغصيل له يعني رسوم والدفن له رسوم وفيه بعد أسبوع وبعد عشر أيام وبعد أربعين يوم وهذه طقوس كلها لها رسوم حتى يحضر فمثل هؤلاء إذا جلسوا وآذوا الناس ومنعوا الجمعيات من أن تعملوا تدعوا إلى الله ماذا يصنع لهم نحن كل للدعاة خذوا هذا وعزموه في فندق من الزكاة ولا أعطوه شيء من الزكاة حتى تفتكون من شره فإذا أعطوه تهلل ورحب وفتح لهم الأبواق فمثل هذا يعطى لكف شره وإن كان لا يهتدي بهدايته أحد يعني لكن لدفع أذى على كل حال فهذا الحديث يأخذ من هذا المعنى والله تعالى أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوب ممن أسلم و لم يسلم يعني ممن أسلم عام الفتح وممن كان قريبا من الإسلام فأعطى مثل صفوان بن أمية مئة من الإبل و أعطى معاوية بن أبي سفيان مئة من الإبل و أعطى أبا سفيان مئة من الإبل و أعطى بن حصن مئة من الإبل و أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل و عباس بن مرداس السلمي أقل من هذا فغضب وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد يعني فرسه اسمه العبيد بين عيينة والأقرع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع فعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كمل له المئة فأعطى هؤلاء فوجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا قالوا هؤلاء الآن سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم هذه الأموال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويؤخذ من فائدة تربوية وإن كان ليس هذا من شأننا هنا لكن لا بأس أن الإنسان قد يوكل إلى إيمانه ثقة به ثقة به يعني من الناس من يحتاجون إلى مزيد من التلطف مثلا ومن الناس من لا يحتاج إلى هذا التلطف في التعامل ثقة به لكن أحيانا ينكشف الأمر أنه أردى من هؤلاء المؤلفة قلوبهم وأن الكلمة تذهب به وتأتي به نعم وهكذا قد بعض الناس يحتفى بهم ويدعون وتقام لهم الولائم نحو ذلك وأولئك الذين عملوا العمل الحقيقي وأقاموا هذه المشاريع كلها والبرامج وما يذكرون أبدا ولا حتى بكلمة شكر ثقة بهم هؤلاء يريدون ما عند الله عز وجل لكن من الناس من لا يرضيه إلا أن يكرم و ينوه به ويذكر اسمه ويعطى جائزة أو درعا أو شهادة أو نحو هذا ويفرح بذلك ويكون تطمينا له يعني والبقية هؤلاء قد يوكلون إلى إيمانهم يوكلون إلى إيمانهم على كل حال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويقول قال لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها وقال لولا لا الهجرة لكنتم رأى من الانصار لا يقصد انه ينتسب اليهم وانما يكونوا في حكمهم نعم ثم قال الانصار شعار والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار ما يكون فوقه نعم الى اخر ما قال لهم صلى الله عليه وسلم نعم لعل هذا يكفي طيب في هناك مسائل أشير إليها فيما يتصل بموضوع الزكاة قبل أن نغادر هذا الباب إلى البيوع ل... عندنا عندة مسائل أرجو إن شاء الله أني آتي على جملة منها على الأقل ولا أنساه ولعل ما أنساه يأتي بأسئلتكم إن شاء الله للفائدة تكميلا للموضوع الآن بالنسبة لبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة وبهيمة الأنعام هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام ثمانية أزواج فالضأن والغنم حكمها واحد يقال لها الغنم والإبل أيا كان نوعها و والبقر فهذه ثلاثة وإذا احتسبت أن الغنم على نوعين صار المجموع أربعة فبالنسبة للإبل كل خمس من الإبل فيها شاح فالعشر هاتوا شاتان والخمسة عشر ثلاث والعشرون أربع والخمسة وعشرون ها سمعوني لا بنت مخاض وما هي بنت المخاض أنا اليوم بغيت أجيب لكم راعي إبل عشان يشرح لكم هذه الأسنان ويجيب لكم راس حتى ترون على الطبيعة على كل حال نحن لا نريد أن يطول المقام لكن وين وين أبو حسين أبو حسين عند خبرة طيب جيد إذا نستفيد فالفال الخمس والعشرون فيها بنت مخاض عفوا بنت مخاض بنت المخاض هذه التي كملت سنة كملت سنة. فأمها حامل واضح بنت مخاض فإذا كانت خمس وثلاثين لا خمس وثلاثين بنت مخاض بنت مخاض متى تصير بنت لبون 36 إذا صارت 36 بنت لبون وبنت اللبون هذه وليس ابن لبون بنت لبون لأن الأنثى أغلق بنت اللبون هذه اللي كملت السنتين بمعنى أن أمها وضعت البطن الآخر اللي بعدها واضح وفيها لبن فكملت سنتين هذه بنت لبون طيب فإذا صارت خمسة ها بنت لبون ستة أربعين حقة الحقة عمرها ثلاث سنوات كملت ثلاث سنوات لماذا قل لها حقة لأنها أصبحت تحتمل الفحل واضح تحتمل الفحل الحقه طيب هذا كم ستة وأربعين طيب ستة وخمسين ها لا ستة وخمسين لا حقه حقه الى كم الى واحد وستين واضح فالواحد وستين فيها جذعة فيها جذعة الجذعة كملت أربع سنوات كملت أربع سنوات وإلى الآن وما أربع سنوات ما تضحي يعني ما بعد صارت تمة ما اكتملت هذه يقال لها جذعة متى تضحي الثاني هو اللي يضحي اللي كملت خمس سنوات يعني بمعنى أن أسنانها اللبنية طاحت وطلعت الثنايا تصير طويلة أطول من الأسنان اللبنية هذا الثني واضح هذه الثنايا طيب فإذا طلعت اللي بجوارها الثنين يمينها ويسارها سمى إيش هذه الآن هذه الثنايا هذه الرباعية واضح اثنين فوق اثنين تحت هي طلعتهم طيب ألي صار لها ست سنوات، ولا لا يا شيخ؟ فإذا طلعت عندهم أيضا سديس، ولا لا؟ ها الرضاع هذا اللي طلعت الرضاعية والسديس هي اللي طلعت اللي بعده، وإذا شقت الأنياب فهي إيه ماشي؟ طيب فعندنا 61 فيها جذع آخر شيء الجذع بالواحد وستين هذه الجذع بعدين نبدأ عاد نطلع على ثنتين وعلى من ال شو اسمه فالواحد وستين طيب 71 وسبعين 75 خمس 76 جذع ست هنا هنا ثنتين بنات لابون ثنتين ستة وسبعين طيب ستة وثمانين ها؟ بنت لابون نفس الشيء الين واحدة وتسعين فإذا جينا عند واحدة وتسعين نعم فهنا شنطلع حقتان حقتين مضبوط في الواحدة وتسعين 101 حقة طيب 120 حقة طيب 121 هنا إذا زادت على 120 يصير فيها ثلاث بنات لبون وبعدين خلاص يصير في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين في كل خمسين حقا يعني لو واحد عنده الآن ميتين من الإبل كم يصير فيها ميتين أربع حقا ها؟ كل أربعين بنت لبون أربعين ثمانين زين مئة وعشرين هذه ثلاث طيب مئة وستين أربع خمس يخير يمكن طيب زين لو عنده مئة و مئتين و... وكم مئتين واربعين اربع حقاق وايش وبنت لبون لو مئتين وخمسين خمس حقاق ها أيه. طيب طيب لو عنده مئتين وثمانين جسيرين ده، ها؟ أربعة حقاق، وبنتي اللبون، أربع ها؟ أربعة حقاق وبنتي اللب وبنتها لبون، عشان أربعين وأربعين. طيب، لو ميتين وتسعين؟ ميتين وتسعين. لا. أيوة خمس حقاق وبنت لبون جيد هذا بالنسبة للإبل يا معاذ طيب البقر كم نصاب البقر ثلاثين وش فيها تبيع أو تبيعة والمقصود به العجل سم بذلك لأنه يتبع أمه، واضح؟ هذا في الثلاثين، وفي الأربعين، ها؟ لا، الأربعين فيها مسنة، التبيع كمل سنة، والمسنة كملت سنتين، ليه لها مسنة؟ ها؟ إيه طلعت لا ما في فحل طلعت أسنانها مصنة جيد بعد ذلك كل أربعين فيها مصنة وكل ثلاثين فيها تبيع يعني لو عنده سبعين تبيع ومصنة لو عنده ثمانين مصنتان ثمانين لو عنده طيب مئة وعشرين ها ثلاث طيب لو عنده لو عنده مئة وعشرين يصير عنده أربع مسنة ولا لا ثلاث مسنات فأفوا ثلاث مسنات أو أربع تبيع يخير بين هذا وهذا طيب طيب لو ما عندها مسنة وعندها تبيع قال ما عندي أنا مسنة عندي تبيع يخرج التبيع و... وال... والفرق جيد طيب بالإبل جاء تقديره في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات إنه أن يخير بين شاتين أو دراهم طيب وبالنسبة للغنم كم النصاب فيها أربعين كم فيها الأربعين فيها شاح نعم الأربعين فيها شاه وهذا والثمانين شاه واحدة شاه واحدة طيب إلى مية وعشرين فالمية وعشرين كم فيها ها شاه واحدة متى تصير شاتين مية وواحد وعشرين فيها شاتين طيب فإذا زادت عن هذا يعني مئتين وواحد فيها ثلاث شياه ثلاث شيا. ثم بعد ذلك في كل مئة شاه يعني الآن لو عندنا أربعمائة شاه كم فيها؟ أربع شاه لو عندنا ثلاثمائة شاه ثلاث شاه جيد لو عندنا ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاه ثلاث, ثلاث شاه واضح؟ ولو ألف شاه عشر شاه واضح هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام من المسائل المتعلقة بالزكاة أيضا ما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة نصاب الذهب عشرون مثقالا ويقال عشرون مثقالا وعشرون دينارا 20 مثقالا و20 دينارا كم تعدل بالوزن هذه يختلفون فيها نحن ما أردنا أن يطول هذا لكن هي توزن بحب وزنها الفقهة رحمه الله بحبات الشعير المعتدلة بكسر طرفيها فاختلف تقديرهم لها يعني هل الآن هذا النفقال أو الدينار هل هو 72 حبة من حبات الشعير أو أكثر فاختلف تقديرهم بناء على ذلك ولهذا اختلفوا هل نصاب الذهب إذا بلغ 85 جرام ولا 70 جرام سبب الاختلاف واختلافهم في الوزن واضح وال الآن أيضا اختلفوا في يعني الآن هم مختلفون في مقدار المثقال يعني بعضهم قدر المثقال بأربعة وربع من الجرامات أربعة وربع وبعضهم قدره بأقل من هذا الآن لو فرضنا أنه أربعة وربع من الجرامات طيب اليوم أنا سألت عن سعر القرام من الذهب العيار المتوسط اللي هو 21 عيار 21 69 ريال القرام فإذا قلنا أن النصاب 85 قرام 85 قرام إذا كان هذا هو النصاب طيب 85 جرام اضربها بالجرام 69 ريال يطلع عندك نصاب الذهب بالريال اليوم هذا 5865 ريال اليوم جيد فيما يتعلق بالفضة اختلفوا أيضا بناء على اختلافهم في الوزن فالفضة نصابها مئة درهم مئة درهم وهي تعادل خمس أواق من الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد تعادل وليس ذلك بالضرورة قد لا تعادلها ولذلك العلم مختلفون. هل ذلك بالعد أو أنه بالوزن والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون الحديث الأول خمس أواق صدقة من الفضة يعني فالهل خمس أواقي تعادل مئة وأربعين مثقال من الفضة بالجرام بعض أهل العلم قدرها بخمس مئة وخمس وتسعين جرام وبعضهم قدرها بأقل من هذا بكثير نعم بعضهم حددها قدرها بأربعمية وستين جرام فإذا قلنا خمس وخمس وتسعين جرام اليوم سألت عن قيمة الفضة الجرام ريال ونص، ريال ونص. على كذا النصاب بالفضة بالريال ثمانمائة واثنين وتسعين ريال ونص، ثمانمائة واثنين وتسعين ريال ونص. واضح؟ من المسائل أيضا من الأشياء عروض التجارة. عروض التجارة العلماء ذكروا أنها تقدر بما هو أنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة طبعا أكيد الآن اللي بيطلع ها لما تطلعها بالفضة أقل بكثير طيب فالشاهد أن عروض التجارة كما سبق تزكى ويرجع فيها إلى الذهب أو الفضة بما هو أنفع للفقراء طبعا الواجب في نقدين في العملات الورقية في عروض تجارة نعم ربع العشر اللي هو اثنين ونص بالمئة واضح يعني لو جبت المبلغ وقسمته على أربعين يطلع لك النسبة لو واحد عنده أربعين ألف كم يطلع فيها؟ لو واحد عنده عشرة آلاف مئتين وخمسين لو واحد عنده ألف خمسة وعشرين ريال وهكذا من المسائل أيضا المتعلقة بالزكاه قضية الأسهم وزكاة الأسهم كيف تزكى وال لعل الأقرب الله تعالى أعلم أنه يفرق في الأسهم فهي أنواع واضح هناك أسهم يعدها الإنسان للبيع والشراء أصلا يبيع ويشتري في الأسهم فهذه لها حكم عروض التجارة واضح وما باعه واشتراه منها فهو مال يتجدد إذا كان نهاية الحول أحصى ما عنده من هذه الأسهم بأرباحها لأن الربح يكون تابع للأصل وما عنده من نقد أحصى ذلك جميعا وأخرى الزكاة نهاية الحول سواء كانت خاسرة أو رابحة طيب لو أن أما إذا كان هذا الإنسان فقط يستثمر فماذا يقال؟ يقال الأسهم والله أعلم على نوعين نوع يزكى أصوله وأرباحه وهي أسهم البنوك اتبارا من الأصل فيها أنها نقد وسيولة واموال جيد فهذه تزكى الأصول وتزكى الأرباح أسهم البنوك وكذلك أسهم عروض التجارة يعني هو مساهم في شركة عبارة عن عروض تجارة تبيع بضائع فهذه تزكى أصولها وأربحها تضح طيب أما الشركات الخدماتية لو أنه مثلا ساهم في شركة طيران أو شركة كهرباء أو شركة اتصالات فهذه يزكي الأرباح ولا يزكي الأصول إذا كان مستثمرا تضح هذا ولا مبادث. طيب. في نهاية العام ينظر ما عنده، ما حصل له من هذه الأرباح، ويزكيها. طيب. زكاة العقار إذا كان هذا العقار زكاة هو عبارة عن يعني ساهم في عقار على أساس أنه يباع كمخطط مثلا فهذا له حكم عروض تجارية. يزكي الأصول والأرباح. واضح. بخلاف ما لو أنه ساهم في عقار ويريد فقط أن يعني يطبق أسهمه على قطعة ويسكن فيها، فهنا لا نقول أنه يزكي الأصول والأرباح، واضح؟ وهكذا هناك مسائل كثيرة مثل الأرض الكاسدة أو الأرض اللي جاءته بميراث مثلا غدا يبيعها هل ي يبيع هل يزكيها ولا لا؟ الكلام في هذا يطول. لعل هذا يكفي فيما يتعلق بالزكاة وإن شاء الله نما يعني لعله يأتي بالأسئلة إذا كان في مسائل الوقت أدركنا لكن إيه بالنسبة لهذا الآن المشكلة إن الحب اللي جابه الأخ ما هو كما ينبغي حب صغير والأصل أن البر رازين هو الذي يعني يحسب لكن أنا كلمته قبيل العشاء وكان الوقت ضيق جدا وما أمدل الشيخ نرتب هذا لكن على كل حال حنا نستفيد من الوقت على أساس أن أردنا أن نعرف الآن بالنسبة للخمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدق أو أعرفنا أن الوسق ستون صاعا طيب ستون صاعا فاحسبوا لنا الآن وإن كان هذا ترى ما يبنى عليها الحب اللي موجود واضح؟ المقصود أن يكون حب رزين بشكل لكن هذا هذا هو المد النبوي هذا عندنا بالإسناد إلى إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه واضح هذا هو المد النبوي فأربعة أمدات صاع صاع نبوي صاع نبوي بغيت تخرج زكاة الفطر إحنا سبق في الكلام على زكاة الفطر لكن الآن بالحب تخرج زكاة الفطر كم تعدل بالكيلو بالضبط هل هو كيلوين ربع كيلوين واربعين جرام او اكثر او اقل طيب كيلوين ومتين وخمسين جرام شوف الان احسبوا كم يجي هذا هذا مد الان بالضبط كم طلع انا ما اشوف جربوا عندها او يجي واحد يشوفها 600 جرام احسبوا طلعوا الآلة واضرب ب عشان نطلع الآن كم يجي كيلوين ونص نصايه ها كيلو وين و جرام لا بس باقي ال20 الزايد 615 جرام لنشوف ها تقريباً 25 يعني شيء كل وين بس تقريبا خلينا نشوف بدقه ست كم قلت ما ادري هو صفر ايه ايه أقول صفر. مصفر لا مهم لازم تحطها ليش أخوي أقول صفر هو كان على الصفر شوف الآن هو على نص الثانية شرطة شرطة نص خمسة عشر ستمية وخمسة عشر قرام كيلوين واربعمائة وستين نعم ايه كيلوين واربعمائة وستين يعني ماشي كيلوين. هذا الصع النبوي طيب كيلوين واربعمائة وستين لكن هذا الحب كما قلت لكم يعني صغير والله ما ادري ما انا متأكدين لانه ايضا شديد البرودة لكن إحنا هو التقريب، زين؟ التقريب يعني لو واحد أخرج كيلوين ونص، أحوط، طيب، كيلوين ونص، ال طيب إذا جينا نقول الآن الوسق ستونا صاعا، أضرب ضرب ستين كيلوين وأربعمائة وستين، أضربها ضرب خمسة أو سقية، ثلاثمية ضرب ثلاثمية، فالوسق ستونا صاع خمسة أو سق فلما نيجي نطلع الثلاث مئة صاع الآن بنطلعها بالجرامات سبعمائة وثمان وثلاثين كيلو أي يعني هذا القدر اللي تجب فيه الزكاة طيب نقرأ بعض الأسئلة يقول إذا كان هناك إعلام بوسائل الإعلام عن حدوث خسوف للقمر بوقت معين مثل أو هذا قديم مثل ليلة الباري وقت متأخر من الليل أنا أحصل في كتابي أوراق من الليل هل ينبغي للمسلم أن يتحرى ذلك مجرد التوقع المعلن عنه أم ماذا يفعل وكذلك هل يجوز إرسال رسائل بجوال عن هذا الحدث وكذلك تحديد المساجد التي سوف يصلى فيها صلاة الخسوف فيما لو حدث لا بأسا يقال للناس إن حصل خسوف فسنصلي في هذا المسجد أو سيصلى في مسجد الجامع واضح إن حصل خسوف ولا عبرة بكلام أهل هؤلاء الحساب، أصحاب الحسابات إنما العبرة بالمشاهدة بالعين المجردة ماشي طيب يقول هل من الممكن أن يغير الوقت بحيث يكون بعد صرات المغرب حتى نستغرق وقتا أطول هل فعلا إذا كنا المغرب سنستغرق وقتا أطول كمل وقت المغرب وكمل الآن أيها أطول العيشة أطول عيشة أطول تبغوا نغير للمغرب من يبي المغرب اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة قلية إلى نهاية الفصل العشاء ها من ليس من من من منكم ليس عنده رأي وهو محايد مين <متحدث> <متحدث> ماله إيش نشوف من عندها من من من ماله رأي في هذا الموضوع من يريد بعد الأشياء نشفت خلاص ما في مجالك. طيب يقول أصبت بمرض السكري منذ سنوات وفي بداية الأمر كنت امرأة تقول كنت غير قادرة على صيام رمضان فأفطرت وعند انقضاء الشهر أطعمت أما أفطرته والآن بعد هذه السنوات والله الحمد أصبحت قادرة على الصوم فهل أعيد صيام تلك الأيام أم يزي ذلك الإطعام هذا حسب إذا كان المرض الذي أصابها بحيث إن الأطباء قرروا أنه هذا المرض لا يرجى برؤه فهي حقها الإطعام فإذا أطعمت ثم برئت فإنه لا يجب عليها القضاء يكفيها ما فعلت من الإطعام وإذا كان لا هذا المرض يرجى برؤه أو تستطيع أن تصم بالشتاء فإنه لا يجزئها الإطعام وعليها الصيام يقول إذا كان الإنسان يقرأ قرآن ومرت عليه سجدة تلاوة وكان في موضع لا يستطيع فيه السجود فهل صحيح أن الإنسان إذا قال الله أكبر أربع مرات يكفي لا ما يكفي يقول ذكر الفقهاء في إدخال الميت أنه يسل كيف ذلك وهل هناك طريقة أخرى يسل بمعنى أنه يدخل من جهة القدمين يعني من قدمين يعني القبر لا لا لا. وين جهة القدمين يدخل من هذه الناحية واضح وبعض الفقهاء يقول أنه يدخل من جهة القبلة ولكن هذا ورد فيه حديث ضعيف يقول حديث فاطمة أما لو بلغت معهم الكودة لم تدخل الجنة حتى يراها جد أبيك رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وضعفه الأباني في ضعيف أبي وفي ضعيف الترغيب وفي التعليقات الحسان على صحيح بن حبان وعلته ربيعه بن سيف المعافري ضعفه البخاري والذهبي وآخرون جيد إذا كان ذا حديث ضعيف إنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ما الذي يبقى لعن الله زوارات القبور قلنا هذه الرواية فيها ضعف وإنما نعم زائرات القبور فيها ضعف يبقى رواية زوارات القبور يعني المكثيرات فعلى هذا نعم يكون قول الجمهور نعم والله أعلم أقرب من جهة الدليل لكن على كل حال النساء لا حاجة لهن بذلك أربما وتبتعد عن الشيء الذي قد يكون يقول إذا شخص ساعدك بالوظيفة وساعدك بالترقية وإذا أهديت له هدية هل في حرج أم لا هل تعتبر رشوة؟ ورد حديث حسنه بعض أهل العلم الشيخ الألباني حسنه أن البعض عفواً آخرون بأن الهدية على الشفاعة باب من أبواب الربا. فإذا صح هذا الحديث فمعنى ذلك أن من شفع لا يعطى لا يعطى في مقابل ذلك هدية. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت في قبره وهل الدعاء يختص بأهل الميت فقط الدعاء لل للأصل في ال... يمكن أن يقال بأن الأصل في الدعاء رفع اليدين نعم الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا بأس أن يرفع الإنسان يديه وهو عند القبر يدعو للميت فإن رفع فلا بأس وإن ترك فلا بأس يقول وهل الدعاء يختص به أهل الميت الجواب لا لا يختص يقول عندما أكون في المقبرة وأثناء الدفن أتذكر أن هذا أول منازل الآخرة وأن الميت سوف يسأل وأنه لا ينفعه إلا عمله وتثبيت الله له فأتأثر لهذا الموقف ويزيد بكائي ليس جزعا من المصيبة ولكن لما ذكرت فهل هذا من النياحة إذا كان الإنسان بكاؤه ليس على الميت وإنما بكاؤه خشوعا وأنه تذكر الآخرة وتذكر هذا الموقف وكذا ورقق فهذا لا إشكال فيه ولا تعرفون ما جاء عن بعض السلف أنه كان يأتي المقبرة يقول فلا أرى إلا متخشعا باكيا أو متقنعا باكيا أو متفكرا قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية معافبة لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم يذكر بعدها أنه تعالى كرهم بعاثهم فثبّطهم. شو السؤال؟ ما هو واضح السؤال؟ لكن إذا كان يقصد أن الله كرهم بعاثهم فثبّطهم، نعم، فكيف عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على الإذن لهم؟ يقول هؤلاء لم يطلعوا على الغيب ولم يكشف عنهم الحجاب ولم ينظروا ما في القدر أصلاً، وهم مطالبون بالخروج، هم مكلفون بذلك. فلا يحتجون بما قدره الله عز وجل وكتبه والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى ووجهه ألا يأذن لهم على القول المشهور لا يأذن لهم بالقعود من أجل أن يتبين الصادق فإن الصادق سيتحامل ويخرج لا يجد له عذرا ومخرجا سيضطر إلى الخروج وأما الكاذب المنافق الذي جاء بعذر كاذب فإنه سيقعد، فيتبين أنه غير صادق. قل أديت العمر لوالدتي وهي في مرضها وهي الآن توفى الله، فهل يجوز لأداء العمر لها مرة أخرى وما الأشياء التي أفعلها تكون أعظم فائدة لها وأرجو الدعاء لها. العمر التي أداها لها وهي مريضة لا تستطيع أن تعتمر. تصح سواء كانت فرضا أو تطوعا وحينما ماتت يصح الاعتمار عنها يصح والأفضل أن الإنسان طالما انها اعتمرت أن يعتمر الإنسان عن نفسه وأن يعمل لأن فرصته في الحياة محدودة وهي أخذت فرصتها في الحياة نعم وعملت وأنت بحاجة أيضا إلى العمل ولذلك الإنسان يدعو لوالدته نعم يدعو لها فإن تصدق عنها فهو حسن وسعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفتصدق عنها قال نعم فالشهد والصدقة جاء في أحاديث صحيحة أن أفضل الصدقة الماء وهذا أيضا ينظر فيه إلى حسب الحاجة يعني أفضل الصدقة الماء حيث يحتاج إليه لكن إذا كان في مكان المياه وافرة والأنهار وكذا نسلس بحاجة للماء فيعطوناهم أحوج إليه ينظر في حاجتهم فقد يكون حاجتهم إلى المصاحف حاجتهم إلى العلم كتب العلم حاجتهم إلى الطعام حاجتهم إلى مستوصف حسب الحالة التي هم فيها نسال الله عز وجل ان يغفر لها و لجميع موت المسلمين ووالدينا ووالديكم وإخواننا المسلمين الله أعلم صلى الله عليه و سلم